أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما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 الرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أيه أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أيه أن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال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 ويكون بدعاء ربي شقيا